وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ هو مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ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 كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن ان تتخذوا الملائكه ثونى نبينا اربابا ايا امركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون واذا اخذ الله ميثاقا النبيين لما اسيتكم من كتاب وَسِكْمَتُ ثُمَّ جَاءَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَوَصُرُنَّ قَالَ أَأَقَرَّرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا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 اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها واليه يرجعون